قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم, مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعي الله فليتوكل المؤمنون وما لنا كلا على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لمخلدا انكم من أرضنا الا تعودن في ملتنا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 صديق يتجرعه ولا يكاد يسير ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بموت ومن ورائه عذاب غليظ مثلك الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف